بسم الله الرحمن الرحيم ورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات عن لكم كان <تصفيق> الزانيه والزاني فاجلذوا كل واحد منهما مئه جلدة وَلَا بهما رأفة فِي دِينِ اللَّهِ إِن كنتم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ வில وان يشان ذا باغو الذان لا ينكحون الا ذنيات او من شركاء والذانيات لا ينكحوه